بوك تو كاتوريس داشن بينك خمسة واربعون خمسة واربعون كينة في السينما في السينما ماس <مسة> <تصفيق> نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب الى السينما شيندين إينا جراس اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد فيلمس إيرا جديد تماما الفيلم جديد تماما كور يرا كاسا شباك التذاكر اين شباك التذاكر اردار يرا هل ما زالت يوجد اماكن خاليه هل ما زالت يوجد اماكن بكم تذاكر الدخول بكم تذاكر الدخول كدا <تصفيق> متى يبدا العرض متى يبدا العرض كياك ترونكو فيلمس كم يدوم الفيلم كم <كيف> هل يمكن حجز تذاكر هل يمكن حجز تذاكر أريد أن أجلس في الخلف أريد أن أجلس في الخلف أجلس في الأمام أجلس في الأمام أريد أن أجلس في, أن أجلس في الوسط أريد ان اجلس في الوسط فيلمس بوو اي كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا فيلمس بوو نانوبودوس لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا بيتنيغا pagal kuria buvo sukurtas filmas, buvo geresnė. Lekin el kitab anhu film kana Afdal. Lekin el kitab el anhu el film kana Afdal. Kokia buvo muzika? Keifa Kenet il musika. Keifa Kenet El musika. Kokie buvo aktoriai? Kifaken el mumethilun? Kifaken el mumethilun? Ar buvo angliški subtitrai? Helkenet hunaka taržama hiwarija bil inglisija? Helkenet hunaka taržama hiwarija bil inglisija? Prašoma paspausti vvv kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.